বিস্মিলো নিহী ওহ মলকু নলিতক ইল তলকি রলিম তিল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 اللهم لا اله الا انت له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ راانا رئا فقال لاهلهم كونوا লি অতিম লাল্লি অতি কুমিন বিকবসি ঔ আজিদিহুদ ফল হুদিয় ফুল ইকি ইনল ই أقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا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 قال خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا طَائِرًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخيه أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا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 মহ্বতি তুষ্ণী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 কপৌল কৌল কুয়াল لا تَخَافَا ই মা রতিয়া ইন্ন রসুল রিক সনি ইসর ই পদ জি নব আয়তিম্বিক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 في كتاب لا يضل ربي ولا স من السماء ماء অসলকলকুমু به ইম্রজন من نبات شتى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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا امرهم بينهم واسبق نجوى قام ان اذان نساحران يريدان ان يخرجاكم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 يكون اول من القى قال بل انقو فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى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 إنِهُ لَكَ بكُم الذي عََّمَكُم الصِحرَ فَلَأُقَِ عَن أَيدِييَكُمْ فَلَ أُقَطِعَن أَدِيَكُمْ وَأَْجُونَكُمْ مِنْ خِلَاف وَلَ أُصَلِّبًاَّكُمْ فيِي جُذوعخل وَل أُصَلِبًاكُم فيِي جُذوعَّقللِ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 مِرَبّنَا لَغفِر نَنَا خطايَانَ وَمَا أَكْرَهْتنَا عَلَيْهِ مِنَ السّحْ وَلَّهُ خَيرُم وَأَذَقَ إِهُ مَي يأتِ رَبَّّهُ مجرمًَا فَإِن لَ جَهَنمْ فَإِن لَ جَهَن مَ لَا يَموتُ فيِيهَا وَلَا يَحياء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 وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ المن قُلُ مِن طَيِّبَاتِنَا وَرَزَقْنَاكُمْ وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَإِنِّي لَغَفُورٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ صَالِحًا ثُمَّ تَابَ وهم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم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 توبوا وان ان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن ندر عليه ياكفينا حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني اف عصيت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 وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا لا نحرقنه ثم لنمسفنه في اليم من اسفاه انما الهكم الله الذي لا اله الا هو يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهِمْ قَدْ سَبَقُوا وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَس أَلَهُم يَوْمَ القامَةِ خِملَ يَوْمَ يافَخُ فيِي الصّور وَونَحْشر المجرِمينَ يَوومَئِذٍ زُرق يتَخافَةُونَ بَينَهُم إَِّا بِفتُم إَّا شر نَحْنُ علَمُ بِمَا يَقُ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 يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَاعِ وَجَلَه وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 وَلَول كلَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِ الضَبِّكَ لَكَلَ لِزَامَو وَأَجَلم مُسََّ فَصْبِرْ عَى ماَا يَقولُونَ وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ قُلُِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غروبِهَا وَمِنْ آن إِ الَّْلِ فَسَبِّح وَأَطرَافًا النَّهَارِلَ عَكَ